أما بعد فإن أصلق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مستفاتها كل مصلحة بدع وكل بدع ضلا له وكل في النار فصل المعربات قسمان المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف أم فصلة راجع مراجعوا هي. أم فصلة همان أو معلوماتاني لدرسكي دوني باس مانكد انكد لعلامات إعراب بشيوازي كثير دابشي كاتوا بشيوازي كثير دابشي كاتوا الله أقر لدرسكي بيشو يعني لوي بيشو كالرشد أقر ود ببينوا أبينين علامات إعراب بشي شان حركات وبشكانتش حروف بو نمونه رفع كضميه حركه علامه نصب كفتحيه حركه علامه جر ككسريه حركه علامه جزم كسكونة حركه والله آية همو علامات حركات ن عند جر علامه رفع اشياء واو الف علامه رفع النون بوي ام فصله هاتوها هر همان شتكي مراجعة بالشواز زي كي كا حركات والشواز حروف بوي عليه قسم قسماني قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع يعني شوار كلمة لهاش كلمة كا كلمة مانها كما داري إعراب إعراب لسه هشت كلمات سورة توا، بس هشت كلمات سورة توا، أبيني شواريا بشين، شواريان بحركات، شواريان حروف، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، اشتواني بوي هشت كلمات كل ميش كده عالسانتر بي بي الإعراب بالحركات الإعراب بالحروف أو هاش تكلمي كوا إعراب بحركات بجاب او أو الشيك بحروف بجاب ينسي بوش بظم أويك مرفوع به أزاني بشي بفتح منصوبه وبكسريش مجروره أويك المثنابي بألف مرفوع به بي بيا منصوب وشياء مجروره بوشيو شواتواني تقسيمات كي بوخل يعني أنفصلة تاك وتايش أنفصلة حرب مراجعي علامات اعراب بواكات الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء بلاك. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون هم أو شو هذيك بس يعني كده على مي رفعا ضميا وعلى مي نصبا فتحيا وعلى مي جريا كسرية وتلزم بالسكون عليه وكلها باشا اسم المفرد مجذوميها يعني على كلها ترفع بالضم وتنصب الفتحة وتخفظ بالكسرة وتجزم بالسكون عبارة كهند ديك الركائق ياها هنديك الركيكي هي الركيكه يعني كلها لا لا لا تجزم وكلها لا تجر يعني همو تشوري بس يكتمو يجزمنا غيرهمو يجرنا بس همو يرفعك لهم ينصب بشكل المهم هوش معروفه يعني مو بس اونيه كب والله كلها تجر يا كلها تجزم مو بس اونيه وخرج عن هذا عن, عن ذلك ثلاثة اشياء سيشد لو درشنا دروا جمع المؤنث السالم بوجه المؤنث السالم دلجت ماكوينيك خوينيك ما جمع المؤنث السالم, السالم. بوجه سدريك هات شل علامي جري جينيا علامي نصب جينيا فتحانيا خلق الله السماوات نار السماواتا بس الاسم مفرد علي الارض يا ان الحسناتي روى خرج عن ذلك ثلاث اشياء سيشد لوتو على درشن لا كاتيكا ك كا على من يرفع ضمه و على من يصف فتح و على جسم سكونه طالما سيان لم اصدرت جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة جمع مؤنث سالم نصب كي بكسريه وكخلق الله السماوات والاسم الذي لا ينصرف اسم كممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين ب تنوين ورنجوك عائشه وكو أحمد وهروه والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة على مي جريجية فتحية عن عائشه نال عن عائشتي. والفعل المضارع المعتل الآخر سأجر فعل مضارع به مجزوم كي يجزم بحذف آخره. بون يدعو لم بخلصري على مجزم كي علامه جز جز شيء حذف حرف العليه يدعو عينك مزمومه ام واو واوي مفرد عفوا يدعو الفريق دعما الفارقه يدعب مفرد يدعو زيد مثلا لم خلصري بس واو كحذف كتوائه لم يدعو بضم يدعو عرفتها ضم بواك اعراب شيء عليه فعل مضارع مرفوع عفون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرفك علية كابو فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء بلام لبر أو يقول آخرك علية بشي علامة جزمك ليري اكله بحذف حرف, حرف العلة سيركي بحروف اجينا أم شارك باسي كد علامي رفعيا أصل وايا علامي رفعيان علامي نصبيان علامي جزميان لسل أصل كان بالرون وعلى جريان فاشاً والذي يعرب بالحروف. برام أبوك بحرف إعرابك ليت أربعة أنواع التثنية مثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وتبانش كلمة مانها. شو عارف بحركات بو بس بس منك؟ أم شو عارف شيء كذا حروف وجمع مذكر سالم وأسماء خمسة وأفعال خمسة؟ أسماء خمسة بينج اسمي سماعي شش أبوك أخوك حموك فوقك ذومال كلماتي شيء هنوها يا هنوك هنوك يعني دولا خذتا يعني هينكيتو هن يعني هن هنوك أبويا عندك العلماء هر ناي ناي هن علشان شو كخلاف في وراجع حويك على أسماءي بويا ال6 بويا اقول لعبا تشنمنتو بينش او يوك ده كده ان شاء الله كابو أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. اما انا اسماء خمسه اما على افعال الخمسه افعال الخمسه يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين ما بس يشبه ام صورنيا يفعلان يا كلمي ياك لسر أم وزنبي يكتباني نه وثمان لدرجة يترشوا وثمان همو فعلي كمزارع فاشقري بيو أبو لسر هر وزنيك بيت لفعل خمسة حساباتير بقول منا يستخرجان يستخرجون فعل خمسة ين ما فعل خمسة بس أما أصليه هنا وا يفعلني تفعلني فعلي كمزارع زائدا فاشقر اغينا اصل اولي بله هم فعل في المضارع زائدا الف نون و ون بس هذا وزن في فعل مضارع بيت بس باش قري الف نون و نون يا نون بيو بيت بافعال خمسه حساب افلت ان جاي يفعلانك بيت يفعلان عفوا تفعلون تفعلان ين مخاطب تفعلون انتم ين تفعلون انتم ين انتما ين هما بس لسر وزني تفعلان به اذن اقل ان بو مخاطب ين بو غائب بي. بو مخاطب ين بو غائب مرجني ما تفعلان بو مخاطب وغائبي كي مؤنثيج بالتفعلاني هما دوء أفريغ لي تفعلان بس دسر وزني تفعلان بيت او لأفعالي خمسة وهي يفعلاني وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين أما علامي علامات إعرابيان بشية بحروف بحروف وباسش ما كده ساقيدوني فأما التثنية وي تثنية بشية فترفع بالالف تثنيا مثنى أسماء بشيا رفعكي بالألف أي نصب خفضكي بياء بحروفه وبياء وأما جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم على مرفعيشيا فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء نصب نصبكيشيا ياء أما الأسماء الخمسة أسماء خمسه على مرفع اشياء الواو وترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء نصب كي الف كي ياء واما الافعال الخمسه أي افعال خمسه على مرفع اشياء النون على مرفع نونه على مي نصب جزمي أفعال خمسة شيا حذف النون هات كلمه تشواريا با حركاته تشواريا بحروفه دياريك دياليك التوتشين يكم اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم الفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء علامات اعرابك ان ينشئ حركه لها اشتكى تشواريا المثنى جمع المذكر السالم الاسماء الخمسه الافعال الخمسه علامة م اعراب تننا تشيا حروف هالش كلمه قبي كبدوا بشوا شوين حركات شوين حروف والله هم استثناء هيا ابو تي تشمشي ثلاثه بون من جمع سالم نرجع تي نصبي م النصب كسرية بها تشيا كسريه وخلق الله السماوات تنكسر ين او اسمي كوا ممنوع من, من الصرف لجاتي اوي علامة جري كسر بيتش يا فتحي وهروها فعلي كي مضارع أقر معتل الآخر بيت كتاكي علا بيت أقر الجزم تختصري كي لدي لجاتي اوي بحركات إعراب بكري علامه علامة جزمه السكون الله علامة جزمه حدف حرف العلة اخوال مع سنت تلا هم هموا إعراب بلا متى هموا إعراب متى باش مش تيك بزان انك اسمائي خمسة وكفائي ديك. اسمائي خمسة اعرابي اعرابي حروف نابات يعني بحروف اعراب ناكرت الا اذا توفر فيها اربعه شروط ابيت شو شرطي تياغي يعني ابوك وهروها اخوك حموك فوك ذو مال شوار شرطي تيانا بيت إعرابي بحروف ناك نقل لها كلمة أبد بني كلمة أبد بني بالله ما أسماء خمسة أخذ بني بالله أسماء خمسة وانيه أبي لسر الصوري أبوك بيت السلام ورحمة الله لسر الصورة كبيت أقناو تد هذا أب كي أبو معرابك هذا أب هذا مبتدأ باشل اسم الشاري مبني في رفع مبتدأ أبٌ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لا أسماء خمسة. بس بلي هذا أبوك. هلاي هذا مبتدا أبوك خبر مرفوع علامة رفعه الواو. بولي أنا من أسماء خمسة. مرجع أسماء خمسة لسه الصورة أبو كبد أخو كبد. أجل سيدي وشاكش بكي أبيني شوار شرطي تياه هي. هي كم؟ ان تكون مفردة مفردة ابي مفرد يا بون مؤنث هذان ابوان هذان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى ابوان خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى نال ابيوان اسم خمسه شلونك كي اب أسماء خمسه مفرد به بو مثنى يا بو جمع قوم هؤلاء آباء آباء باشا آباء خبر مرشوع علامه رفعي الضمه ابو جمع تكسيره باء اصلها شيء ابي يعني كابو اسماء خمسه يكمل جميع ابي مفرد ب دو ان تكون مكبره أبيت تصغير نكرة أبي. منا أجابوا هذا اخيك أبييوك. أما باوك بتشوكه كي توية. اما أما براب تويا كي تويه. جايت ل ل لثمان دم بتشوق فيها. باعلن شيب هذا اخيك خت تصغيرتك حركة حروف نامنة. أخيو هذا بضمه. هذا أخيوك هذا مبتدا خي خبر مرفوع علامه رفعي ضمة بو أب بكو أسماء خمسة حساب ما بين نكدوه للتصغير وشرط الدوام أسماء خمسة بتشي به بي أن تكون مكبرة أبي تصغير نكذابة باشر سيم أن تكون مضافة أبي مضافش بون بو منوتد هذا أبون ابي إضافي كيف يقول لك دواعي خوي أبو ك أخو ك ذو مالين ها أبي إضافي كيف يقول لك دواعي خوي أجر إضافة نبو إعراب اسماء خمسة ناقلة إعرابي يأتي على ناقلة بضمه باش أن تكون مضافة رأيت أبا جاء أبا مررت بأبا هلوك محمدنيا جاء محمد جاء أبا رأيت أبا رأيت محمدا مررت بمحمد مررت بأبا بوشي لبرو إضافنك لاو بالله ما قال بس إضافيك جاء أبوك ها واو زمنا رأيت أباك أبو ألف مرات بي أبي كبو بيا بيا كبو مرجي اسماء خمسة مرجي سيامي أبي كبت بي مضافة مرجي أن تكون إضافتها إلى غير اليا ابي إضافة نكرا بيتن بولاي يا أبي إضافة نكرا بيتن بولاي يا إضافة بكري بولاي يا مشتكى هلا هلا وشيتها بون منه. جاء أبي جاء أبي ساس الشرط كان كا، أب مفرد, يانا؟ مفرد. شرطي مفرد يجاء، مصغر يا مكبر، كبر دوم شرطي شتيا جاء، مضاف يعنا، مضافي شه، بلام لبر المضافه شرطي شعاره ميت يعنيه، أبي شرطي شعاره مضافي جنبية ولا شي، يا اجا جاء أبي إعراب كنارين جاء فعل الماضي مبني الفتح أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لبريةك كسرق دان لعو كابو شرطي شارم اضافة أبي إضافة ولا غيرية أمشر شو أمشر شرطا لا همو بينج اسمك اسمكه دو دوان لو أنا يكيد شرطي كيخوانش هيا شن شن كلمان بينج أبوك أخوك حموك فوك ذو مال هم شو عرشطان لهرهم يعنى هم بلان فوكا لجل ذو ماله شرطي كان هي اخوان تعبت فوكا ابي ووكة ابي فموك فو أجل جرانت والسر جرانت فم ناكريد إعرابي أسماء خمسة ناكري فوكا فو يعني فم أقل جاتي فو فمد بكار هنا ميمد بكار هنا أو كاتا إعرابي أسماء خمسة ناكري أما شرطي تشيه فو شرطي فوكا شرطي ذو مال تشيه شرطي ذو مال ذو مال أو أي كوا ذو بمعنى صاحب بيت لا بمعنى الذي بمعنى صاحب لا بمعنى الذي ذو مال شرطي شي هي شرطه كشي بيه ودوب شوارطي هي شرطه كشي بيه ودوب شوارطي هي شرطه كشي بيه ودوب شوارطي هي شرطه كشي بيه ودوب شوارطي هي صاحب بي. بيت اسمي جنس بيت بونو جاء ذو مال يعني جاء صاحب مال توا اوي توا جاء ذو مال, جاء ذو مال. قبلين جاء ذو تعلم جاء ذو تعلم هذا أو كسي كوافير بو أو كات بمعنى بمعناي صاحبة نمو ظاف إليه بمعناي اسم جنسة اسم جنسنية فعلا قابوت جاء ذو تعلم جاء الذي تعلم الذي اسم موصوله يمالين ذو بيت بمعنى صاحبه جاء ذو مال جاء ذو, ذو القدر يصاحب القدر جاء ذو العلم جاء صاحب العلم بمعنى صاحبه مضاف اليه جنسه او اسماء خمسه اما اجر جاء ذو تعلم ابو جاء فعل ماضي مبني على الفتح ذو بمعنى الذي يعني مبني في محل شيء في محل رفع مبني وكذلك اسمي موصولة ذو بمعنى الذي كابو يستع شروطي كمان باسكت شروطي أسمائي خمسة مان باسكد شوار الشرطة مشتركة لها شواريانا أبين مكبر بن باشا وأبين مفردش بن وأبين مزافش بن وأبين مزافش نبن بولايياء أمة بوهاش فريند، بتأك تاك فو أبيش إيه بيت، ميمقين نهاية بيت هو، أجرت ميم يبغى دابنين أو كاتئ إعرابي أسماء خمسة ناخوة، بما معناه فوشة، ذو مال ذو أبيب معناه صاحبه ومالكش أبيش إيه بيت، أبي اسميه جنس بيت. دي تسرق أفعال. باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا. دعي ويهندك لسر إعراب تعريف إعراب وأنواع إعراب وعلامات إعراب قسيقيد عن جد سر أفعال. عندك أفعالش منبو باسك وباسيش منبوك كا أفعال كامل فعل مبنية وكامل فعل معربة وحكم بناء إعراب بفعل شيء أفعال أبيت تسيب الشواء أفعال أبيت تسيب الشواء تنك ببي زمن ببي زمن فعليا ينرابردوا ين إستايا ين دهتوا فعل بشن بشن سي الفعل الماضي والفعل الحاضر والفعل المستقبل فعل في زمنة أو اسم ما دلت على على على معنى في نفسها مقيدة بالزمن فعل شوية. تدل على معنى في نفسها مقيت بالزمن زمن الشيء زمن شقوه خلقي كدوس سبحانه تعالى ماضي حال مستقبل فعل الماضي فعل الحال فعل الحاضر فعل مستقبل برم بيني ولما وين نكدو بو لفعل ماضي لفعل مباري ولفعل امر كامل فعلان زمنك ينلك يرواد الماضي ها بس فعلي ماضي. بلان كام لفعلي مضارع يان أمر زمنك يان لا ها؟ مستقبل أرودة. ها؟ هادو شيء لمستقبل أرودة. بويان ناكر ناي بنين مستقبل. هوا ومن توعي. باش مستقبل ما نتواني بو نتوانين فعليك لو دوانا مزارعو أمر ناوبنين فعل الحاضر أمر, أمر فعلي حاضره ها؟ بعد الحاضره بعد الحاضره أو أمر نتواني أمينيته مضارع اي فعلي مضارع زمن كي حاضرة لا لحاضر إجداعي لمستقبل إجداعي که وقتی میشته دو روز ببودی نو تا و رابردو رانبردو آخه کردی علی رابردو رانبردو زمانی کردی ولی ملایمم لعربیا معضی و مضارع و أمر. اویا نهونا معضی بپی زمان نهونا بلع من نهونا مضارع مضارع چیه؟ هیبونه و تن نه و رانبردو. لبروی بپی زمنیشون که فزمنی فعلی مضارع هم استایه هم دعات و یه ونان تواني ناو... ناوبنين استاه يعني ذاته وامريش وامريش زمنكي مستقبلا بالام لبرو فعلي ماضي... مضارعيش هر مستقبلي ياجه اذا ناو, ناو ناو فعلي المستقبل يكي ايهاد غيطا غلطا كدو چونك فعلي مضارعيش زمنكي لكي دا مستقبلا شارنا شار ببيش تيترنا امر لبرو لا خدي ماضيه امر نياه ولا خدي مزارعيش أمرني فعل امر ناو ناوي شيء أمر ناو أمر شو كنا لا معزى أمرها يا نلا مزارعيش أمرها يا خدي خوي نازم لا ميرش تبقيه تسلي خوي فعل الأمر خوي سيغكا أمر ثانية أوي ناو ناو أمر أوش رشت أي مزارع ناي بدنش تمشي هيا نالا امره هي نه ده ماضي ده هي سيديان قدوه امر أمر ماضي وامر ماضي وامر مبني بلان فعلي مضارع جور جار معربه جار مرفوعه جار منصوبه جار مجزومه هي بتقول اسم اتش ناء ناء مضارع يعني شيء مشابه وثمن مضارع تشغل ديوه ضرع يعني وجهي تسميي ماضي ومضارع وامر ليلوهاته الأفعال ثلاث وذسيش جات النية ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ضرب ما أصيش فعلك يضرب وضرب فعل ما أصيش فعل ماضي لأفعال ده فعل فعل ماضي أصلى فعلى ماضي راسته خولة مزوا لجيدة كداد نافع لماضي أن جافع لمضارعي كدر السكرية لماضي يعني ماضي قدانة بلام حروف مضارعي بيوت أنيتو همزو يا نونو تاء كاب خلاص سدي بيتا شيء بيت مضارع لي كروا وتوزد السكرية كبيت أمر كوابو أمر لمضارع در السكرية مضارع إيش شيء تم ماضي أوله علم صرفه أجينا أبو ما كردن هاتوا بيت بوي صرف دراسي بناء كليماك ضرب يضرب وضرب فالماضي مفتوح الاخر أبداً أما حكمة أما حكمة قال يرا أبو ما ندلك مؤلف جاري كتير كوفية أسأل مدرسي كوفارو شنكا إما فعل مضارع لواقعة ذا خبيبي ننهمو جاريا مبنيني لسرشي مبنيني لسر فتح بونو قالوا كتبوا, كتبوا كتب فعل ماضي سيك لبروي واو جمعي بيو الكالي كتبوا بعكك كآخر بيثل لفعلك مضمومة كتبوا يان بونو كتب تو فعل ماضي مبني على السكون أي كوا قصقك الله فالماضي مفتوح الآخري أبدا أمبيا وكوفيا يعني شي كوفيا أهلي كوفا مدرسي كوفا فعل ماضي مبني لسر لسر آه... فتحة ابدا هر جالك بينيد لهار شونك بينيد مبنيني لسر فتح ومقدر. بون من قالوش إعرابك كتبوا. أبي بلي فعل ماضي مبني على على الفتح المقدر المقدر باشا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. لبروا وكبوبش. لبروا وكبوب بضم. أي أقل سر سكون بيني كتب تو فعل ماضي مبني على الفتح منع من ظهوره كراهه التوالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة نعم يبقى كتاب تو كتاب زائد تو كلمية كتوار حرفية كتوار متحرك بالأزمان العربية قرصة لذا كانت كتوار متحرك بدو أن يكون هناك ساكن كم يكون هناك ساكن أولي نابه دوامی شناه به لبر التقاء یساقینان کاو به سیم بید و نزیکه لکوی شوال ل ل ت تاعی ضمیره کاو و ضمیره کج نه به ضمیر لبروی کلمه کدرا عموماً البين لهرشونه که بينی تن فعلی معظی مبنیه مقدره تقديرکش شوال خلا مب بو نآيت نحدیس ن نكل قازانجهی چی شيء هذا برهوتين قالوا كتبوا إعرابك فعل ماضي مبني على الضم. ده حفلة في الأستاذة لأنه متصل بوار الجماعة كتبته لبرتاكية كابو استع لا يبصراء لا علماء يبصرون مدرسيه بصراء فعل ماضي مبني على الأستاذة سيش فتحك لا اوانش اصلا لا ايماج اصلا ولا نسدوش اصل. تريش معنا كاجيه والله الضم والسكون الضم والسكون ماضي بيتسوى الشوار يعني اخر ماضي جاري واهي يبني فتحيا جاري واهي يبني ضمه جاري واهي يبني سكون اجا فعلي ماضي هي شي وكو ربك كتب الدرس مثلا كتب الدرس هيجيبون نواو ما هي تريش نه هيج زميلك بوي اللوكاتاني كهيجيبون الكاء بيت أو مبنى يان كتبت كتابت كتابت يا اي يا تيتا نسشي شفير ولك كشني يان كيف تPIO نالكا ينتائي تعنيث تPIO بالك ين ألف كتبها هرم مبني لسرشي فتح فعل ماضي مبني لسر فتح أي كيف فعل ماضي مبني لسر الضم إذا اتصلت به و الجماعة وقالوا سمعنا وقالوا و بجماعة ين كتبوا قالوا درسوا هاششكل لو أنا بيني أي كي مبني للسكن فعل ماضي مبني للسكن إذا اتصلت به تاء الفاعل تاء فاعل هات كتبت ما قلت لهم ما قلت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل يانبون منا نا ضميري نا كتب نا قلنا قلنا لهم يعني كناهات كضميرة أو كاتشية أو كتب مبنيا سر سكون ينوني إناث قلنا قلنا كتبنا درسنا بوي عندك لا علماء ضمير رفع متحرك لجأتي أمو مقسانة أرن تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون الإنات أرن إذا اتصل به ضمير رفع ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك تاء بيت ناء بيت نون الإنات بيت كابو فعلي معظيم يان مبنيه لسر فتح يان مبنيه لسسكون يان مبنيه لسر ضمير وَالْأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَدًا أَهْ لَيْرَجْبُمَنْ دَرْكَوْدْ كَوَاتِيَةً كواتي ديسان كوفية فعل أمر مبني يا مجزوم لا أهل بصرة فعل أمر مبني بون من الله يقول فعل الأمر مب... مبني على السكون اكتب فعل الأمر مبني على السكون بلان لا أولا نرنشي وف يقن الامر مجزومه بتي مجزومه الين فعل شيء لا امر شو تسري لا مش امر شو قل لتقل تقل لا امر شو تسري أمر شو تسر شيء ولكن اصلا لتقول لتقول لتقول لتقول لتقاي ساكن روداء ولكن رشتها لتقول لتقول تخفيف لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول لتقول اما قرانا واما سنته واما نثر واما شعره فعل أمر فعل أمره قل تش فرقيكي والله مبني مبنيها ملزوم هيك واما شيء اصلا فعل الامر مبني او ان له مفعل امر لا مشي فعل امر فعل لا مشي أمر لتقدير تقدير ده لا قليتي للتقدير ده لا قليتي شو تصرف عليكي مضارع بناء الاسمي فعلي مضارع فعل امر اصلا كدسكري لا لا الفعل المضارع السكني ان قصد وايه بويه فعل امرك مبني فعل مضارع فعل مضارع مجزوم, فعل, مجزوم, لم فعل, مضارع مجزوم فعل امر مجزوم بن من لم يقل فعل الفعل مجزوم قل فعل الامر مجزوم او شو ده جازميك شوته سري جازميك شوته سري وعاله بالان بسريكان وعاله الان فعل الامر مبني اصلا فعليه ان يستقر السكون السكون شوك ها؟ ينجلسوا السكون ابيك هذه يجزمك ولا تجري لك تطش بيه حركه السكون يعني على السكون 160 على جسمه نعم على جسمه يعني جزم قد نالي يعني مجزوم علامه جزم علام السكون, السكون جزم ايه جوازه شيء سكون مبني على السكون اولا على المجزوم على ما جزمه السكون السكون كايجي كي سقول من راه مبني على السكون ولا مجزوم على ما جزمه السكون هذا وحده شئ اولا على المجزوم اما غير مبني اولا لضروره أو ولا تقدير ذا لام شو السر في جازمك اللام يما على جازم, جازم ني هر اصلا شيء هل مبني خو وا درسي كي قلت اولا ن على لبر والفعل مضارعه فعلي أصلي فعلي أمر مضارعة وبهو يجازم يكوا جازم كلاو علامك إنما وا بيا يسشكبو بأمر كاتي خوي كاتي خوي جازم يك فعلي مضارع جازم كدوا علامكاني واكدوه بولا أمرش ذهلا بيبولين شي مجزوم أو على، فلان بس ركاله مبني على إنها مبنية خوي مبنية هموا أفعال بينها هرو على قرآن بنى ما على مبنين فيه إسنaka باسي إعراب كينش هاد أصلاً شين مبنيه بواشي وهاتوا ب بعمل إيش للمضارع بس كلامي كأبو يسته فعل أمر فعل أمر مبني أبيلا سرشي قاعديك بنوسه يبنى فعل الأمر على ما يجزم به يبنى يبنى فعل الأمر يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه على ما يجزم به مضارعه لابدت أنا علامات جزمان خينيانا ولكن السكون والحذف اذا كانت أمر الامر بذلك هل هو فعله الامر بذلك يجب ان يكون هذا سكون بذلك مبني ان يكون هذا الامر بذلك يجب ان يكون هذا الامر بذلك يجب ان يكون نون التوكيد هات نون التوكيد هات بس أم حالة الزيادة كده لا سرعوا تشتا من فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه إلا إلا في دخول إلا عند دخول نون التوكيد فيبنى على الفتح حج سريتانية وزهور زوريشينية ولام لبروة ترسم بويا قرامل علاماتي جزمتيا دواء سكون وحدف فعل مضارع كأدواتي جزم بخيطة مجزومة بيع إما مجزومة بالسكون يان مجزومة بحد حرف العلا أقر معتلو لآخر به يان أقر أفعال خمسة بيت حدث النون فعل أمري شواية فعل أمر واية لجاتي أوي بللي مجزومة علامة جزمي السكون الله يفعل أمر مبني على السكون جاهر فعلك سبون منا أقر بون منا يكتب لم بخي تسري يكتبو لم بخي تسري يويتكي لم يكتب أم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون أقل لم فعل فعل أمر دروسكي عليشي أكتب بزان هالسكونة باش أقل يفعلني جزم غير سري لم يفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. أقل لم فعل فعل أمر دروسكي افعلها فعل امر مبني على حذف النون حرف الفعل لا جزم ده علامه اي شيء بيت امرك شيء علامه نفس علامه واضحه كوابو علامات بناء فعل امر يا سكون يا حذف حذف شيء يا حذف حرف عليا يا يانشي حذف النون واتمن الا اقنوني توشيد شو سري بونمنا اشكر اشكر فعل امر ينا. فعل أمره. مبني على السكون بلام اجر هو اشكر الله اشكر فعل امر مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين اشكر الله بلام اجر هاتي واتمنوني كخمس سري ام, أم فعل ابو ولكن اشكرك بشكل جيد واضح ان فعلي تو... نوني توكيد نوني توكيجي بخلص تدري اخوان دريتاو و... سكون مع النون ساكن التقش ساكنان دو ساكنتين بو اذا ساكنك انا جاتد بيت تحريك بفتحة اشكرنا اخوان دريتاو اشكرانا اقل هناك توكيدي خفيفة شبو علي اشكرا رأك بكاركي ساكنكي لا دا بيك فتحا يلا كو خويه نوني خفيفه وثقيله فعلي امر اشن فعلي امر فعلك يعني اخر بيت لفتي كلمك لامرك ب فتحه بلام نوني توكيدك خو كويه خفيفه ناكوري نعم أو كاتا نونا كنوني نساء نوني نساء تأكيد خفيف أو ثقيل ناقور أجل ثقيل أبو الله أشكرنا وكموا أجل بوت أشكرنا أو كات نوني نسوانية نوني نسوة نوني تركي شون ليك جاء كانوا نوني نسوة خوف فتحيكة فتحيكي بس نوني كتبين يا سكونا يان فتحيكي مشددا و نوني خفيفة ودري اشكر الله اشكرن الله التقاء الساكنين انا اصل اخوي ايش نباره باشا ا من يتو مضارع حلو بس يترني با اشتن وانا جاد فعل مضارع فعل ماضي ها هالشيء شدسري انيته أنا اتو شار حرفا كوكلاونه توا كلميكي في دروس كلاون تعبير لشيء اذن تعبير لهر شوارد ظميلك اذن كن ظميل هيا شوارد هيا زمان دا لنيوان يوان كيبك ياكري لنيوان متكلم ومخاطب غائب باشا انا نحن بأقرأك فعلك بينا بقول منا أكتبه نكتبه ساتما شيء أولي فعله كان دا. كان بس أن كيف شروه اما أما نون ودول لا يخوض عن اما أما اما متكلم ولا متكلمشة لمزيات المانية يا مفرد قصاكة يا بجمع قصا كده قوات واني يا علي كردم يا علي كردم جابوا مثنى بيه جابوا جمع بيه علي اكتبوا نكتبوا بو مخاطب تكتب أنت تكتب أنت تكتباني زيك تكتباني تكتبونا يعني أنتم تكتبينا أنتي هرتاعكشتها تكتبين أنتي هرتا أنت. تكتباني أنتما تكتباني تكتبنا أنتونا. أم ششية هري ششية نمتشي له تا. يا وش يجي تان هيلبه؟ ألف متايشي وزيد كن. تايشي ك شو غائب؟ يكتبو يعني هو. أما يأ. انا ندرس بو بعدا شنو بدوي الشاشكيتي دا من شوارد الضميره دعني بمتكلمه ششي ب مخاطبه ششي ب غائبه يكتب هو يكتبان هما هل يا يكتبون هم باش تكتبو هي تامن هي هي لتنو شوارد وانا سيتنا لا لا هي معنا بس حرف تاعه أو الرسم يبقى. ديالك لا وتعقدش يا. تك تكتب يعني هي. تكتباني يعني هما بودوا آفرد. يكتبنا هن يكتبنا يا أيانة. يا إيش هي. هر شوارد الزميلك أول كان بينه وببسيرك إيش يا. شوارد لان لا أنا ام ان أم أنا يتو ليه لو عاتفه. لشوارد الزميلك ولا حروف لشوارد الزميلك وعاتفه. بوت رمزك دلاليك بوتشي بو قوي هل فعلك هذا ضميري شو زيد النحو تعلم او اه فعلي موزي اما مبسما لا نيتو او تاانيا كا اجربي هنيتا سر توالد زميلك تاكي تاكي توا وكو اكتبو نكتبو يكتبو تكتبو وارو ها او مانانبي انجحو روحي انايتو وي همو تاي همو ياي همو اليفيد ولمن اسى اخذها هم هم زي أخذ لحروفي أنايتوا، نعم شو كأخذ فعل ماضي يا أخذ، هاجبيك إذا مضاربة يأخذوا تأخذوا نأخذوا آخذوا باشر. لو درس كلاوة فعل مضارعش وهو مرفوع ابدا أصل لفعل مضارعة مرفوعه مرفوعة بلان حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ناصب أدوات النصب أدوات النصب شو سري بيت منصوب علامة نصب هي أو أو أو أجد جازم شو سري علامة جازم هي أو أو أو أجناء أصلنا كيا فعل مضارعة بيني هيك لبر دميني نن نصب نجزم أدوات هي نصب أدوات جزمية فعل مضارع مرفوع واضحه تأريبا عشان مفرقبارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم ددقة ما ومرجع Altyazı M.K.